وَإِذْ قَالَ موسى لقومه يعني بن برخو اي بني اسرائيل وقت موسى غوت غوت يا قومي اخو ان الله انديك خبيه يامركم ان تذبحوا بقره انا لوات كات اندي انجيلك يعني هرجلك وهبت بكوزن وقت يا قالوا أولا جوت موسى أتتخذنا هزوا تشتكي شوتو ما أتكيب بيتران بخو ياريبما تكيب بيترانبما تكيب أبهوصل قلبه غنباريخو أخفتك قال موسى عليه الصلاة والسلام قلت وان أعوذ بالله أسقب خدد بارزم أن أكون من الجاهلين أشمرو بتنظانو بعقل بانده أبتحاشد راول سر خددك ازت بیجم و خودت عالا یا جود یا جیله کیذاکشت؟ ازت شو و حاشا درا و کموب بختیال خودی کمیش قصت بیجم خودی او جود یا خودی و نجود بد؟ اسب پیغمبری خودیم؟ اسران آنها کد؟ بس اذا ادای وامبو و اذا اخلاقی وامبو الجل پیغمبری او؟ بجاپشتین جوان کی سر سر خوش دان؟ اصیارت نجی خدا کرند؟ اجبارهند خودت عالا جک السر